عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 145. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 146. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 اغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وإني أعيدها بِكَ ودريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبأ حسنا وأنبتها نبأ حسنا وكفلها زكريا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 ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وماكروا وَمَكَرَ الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا إسحاق إني متوافق ورافعك إليه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 قل إن الهداه د الله أي يؤتى أحد مثل ما أتيتم أو يحجكم أو يحجكم عند ربكم قل إن الفضل في يد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبيه ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم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 كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن نزل التوراة والفتى بالتوراة فتلها يكون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 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يحركم إلا أذى وَإِيُّقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدِبَ رَفْعُ مَلَائِكَةٍ مِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ يُوَلِّكُمْ أَدِبَهُمْ وَمَا يُوَلِّكُمْ أَدِبَهُمْ إِلَّا بِحَبِلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبِلٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَانُ بِغَالٍ مِنَ اللَّهِ رَفَعَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يهدون ليس وان من أهل الكتاب أمم قائمة يتلون آيات الله يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آَنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ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 توم تعقلون ها توم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ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 والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ يَكْفِيَكُمْ أَيُّمِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء تصبر وتتق و يأتيكم من فورهم هذا ويأتيكم من فورهم هذا ينكم ربكم بخمسة آلاف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 بخائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتو بعليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في البراء يشاء يوفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 فلمو أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِر الذنوب إِلَّا اللَّهُ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 تواب الآخرة نؤتيه منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 143- ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم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 يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمعفورة من الله ورحمة لمعفورة من اللَّهِ ورحمة خير مما يجمعون ولئن ماتتم أو قتلتم لا إلَّا الله تحشرون فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قل لنفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله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 126- أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا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 129-قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل الأحياء أن عدا ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون للذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم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 من الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمان وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء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 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ وَمَنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا تبلؤن في أموركم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أدم كثيراً، وإن تصبر وتتقف، إن ذلك من عزم الأمور.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 واشتروه به ثمنا قليلا فبأس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتون ويحبون أي يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثا من العذاب ولهم عذاب أليم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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلِكَ ولا تقذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم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 ولا أدخِلَنَّهم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ تَوَابَنَ مِنْعُدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عُدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ لا يَغْرُو نَكْتَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ